Сутул. Ассаламу алейкум لأن النتلة ده متقطع شاء الله نستطيع أن نقوم بالمهمة اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخافم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وصلهم تسليما كثيرا وبعد كنا في الباب السابق نتحدث تحت عنوانه ما جاء في الزفح لغير الله وعنوان الباب اليوم فتنا سمع قلنا وعنوا من الباب اليوم ان شاء الله عز وجل لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله يعني المرة السابقة كان الباب ما جاء في الزبخ لغير الله واليوم الزبخ لله بمكان يذبح فيه لغير الله يعني التشبخ وفي هذا الباب دليلان الدليل الأول قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال محبون أن يتطهروا والله محب المطهرين آيات سورة التوضي وأيضا في هذا الدرس وهو الدرس التاسع والعشرون فيه أيضا حديث هذا الحديث فيه عن ثابت الضحاك قال نظر رجل أن, أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وسن من أوثان الجاهلية يوبا قال لا قال هل كان, فهل كان فيها عيد من أعيادهم ولا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بناظرك فإنه لا وفاء بنذر لا لناظر في معصية ولا في معلاء لك ابن آدم اخرجه أبو داود وإسناده على شرط الشيخين ونبدأ أولا في هذا الدرس والسؤال هل هذا الباب يناسب كتاب التوحيد نقول نعم هذا الباب مناسب كتاب الترفيذ من أي وجه لأن هذا الباب كابع للباب الذي قبله الذي قبله يتكلم عن حكم الزبح لغير الله وهذا يتكلم عن الوسيلة الموصلة إلى ذلك الوسيلة الموصلة إلى الزبح لغير الله إلى التشبه بمن يعبد غير الله ولذلك هناك تواصل ما بين هذا الاب والباب الذي قبله والباب الذي قبله كان مناسبا للكتاب وهذا الباب ايضا تابع له وهو مناسب للكتاب ما معنى قوله؟ خط <تصفيق> مسمان ا في خدمات العنوان الو <تصفيق> عنوان قوله يذبح فيه لغير الله كلمة يذبح فيه لغير الله يعني هذا المكان أعدى لهذا الغرب ولهذه الغاية وقصد إعداد المكان قصد من أجل ذلك وعما المفردات الآية فقوله تعالى لا تقم فيه أبدا يعني لا تصلي فيه فيه هنا العائدة على مسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا يعني لا تصلي في مسجد الضرار أبدا وقوله لمسجد أسس يعني بني تأسس هنا عن البناء وقوله على التقوى يعني على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه التقوي التقوي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المطهرين يعني الذين يتطهرون المطهرين يعني الذين يتطهرون من شيئين من النجاسة الحسية ومن النجاسة المعنوية تطهر من النجاسة الحسية استجابا للصلاة والتطفر Jetzt <lacht> suchen wir <تصفيق> <تصفيق> نعم <معنى> المعنى الإجمالي للآية الله سبحانه وتعالى ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار ومسجد الضرار هذا هو مسجد دناه المنافقون لا يداروا به ومسجد يعطوه شرعية تساوي شرعية مسجد قباء الذي كان فيه صلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه من ناحية من ناحية ثانية حتى يجعله من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة لشرائية هذا المكان وتأكيدا على شرائته حتى يجمع فيه المنافقين بحجة النبي صلى الله في هذا المكان وحتى يحاربون الاسلام من خلال هذا المكان الذي يقر النبي صلى الله عليه وسلم شرائته والنبي صلى الله عليه وسلم وفقهم على ذلك لأنه لا يعلم الغيب ووعدهم أن يفعل ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل هذه الآيات ونهاه عن فعل ذلك لعلم الله تعالى بقصد هؤلاء ونياتهم ثم أثنى الله تعالى على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او على مسجد قباء يعني على خلاف بين المفسرين إذا كان لمسجد أسس على التقوى من أولياء هذه الآية نزلت في قباء أو نزلت في المسجد النبوي على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم يفني على المسجد التي أقيمت على ربوان الله عز وجل على تقوى فأمره الله تعالى أن يصلي في هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم وبني على مرضات الله عز وجل ما العلاقة بهم هذا الذي في الآية من معنى وبين المكان الذي يزبح لله فيه وهذا المكان يزبح فيه لغير الله يعني الزبح لله والمكان كان يزبح فيه لغير الله العلاقة هي علاقة قياس أن الصلاة عبادة فلا تؤدى في مكان يعبد فيه غير الله فالمنافقون وعدوا هذا المكان للحرب على الله تعالى وليس للطاعة الله فهو مكان لا يصبح والصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي لله فنهاه الله تعالى أن يجعلها في هذا المكان كذلك الزبح فالزبح هو عبادة عز وجل تصرف لله تعالى فلا يؤدى في مكان يشرك فيه بالله ويذبح فيه لغير الله أو يتخذه المشركون أو الناس للشرك بالله عز وجل مناسبة الآية للباب كما قلنا قياس قياس الأماكن المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله وهذا قياس تتوافر فيه شروط القياس فهو قياس العلة فيه واحدة بين المسألتين بين الصلاة في مكان الصلاة الله في مكان أعد للحرب على الله وبين الزبح لله في مكان أعدى للشرك, لله للشرك بالله تعالى فيه لأن حرب على التوحيد وحرب على الله فعلة جامع العلة يجمع بين المسألتين فهذا هذه مناسبة هذه الآية لهذا الباب ما الذي نستفيده من هذه الآيان نستفيد أمور عديدة منها منع الزبح لله في الموابع المعدة للزبح لغير الله هذا بالقياس على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله ومؤسس لغير الله ثانياً نستفيد أيضاً استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين من ملابسة القذرات قبل تعالى لمسئ أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا يعني صل مع هؤلاء الذين يحبون أن يتطهروا ثالثا في الآية كلمة والله والله يحب يحب هنا إثبات صفة الحب وهي صفة ثبتت لله عز وجل بالكتاب والسنة ونثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وكسائر الصفات ايضا كون ان الله سبحانه تعالى يذكر انه يحب التوابين ويحب المتطهرين اذا فيه حس على التطهر من النجاسات وعلى اسبغ الوضوء ايضا في هذه الاية بياد النية تؤثر في المكان فإذا كان قصده أن يقيم المكان لغير الله يثبت فيه في هذا المكان الحق من النية وإذا كان أسس لله تعالى فتثبت فيه النية فالنية تؤثر في أي عمل ومن هذه الأعمال البقاع البقاع من الأرض أيضا نستفيد من هذه الآية ويشروي سد الذرائع فالذريعه المفضيه الى الشرك تسد واما الحديث في ان ساده الضحاك قال لازم واجب ان يرحم حرائبنا ببوانا فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان في انيسه صلى الله عليه وسلم ساله قال كان هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد قال لا الرجل قال الله من السلام أيضا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم يعني من أعياد الجهلية قالوا لا فقال رسوله وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم المفرزات هنا في هذا الحديث قوله ببوانة البأذة الجر وبوانة الاسم المجرور هذا والمكان الذي نذر الرجل ان فيه وهو هضب من وراء ينبع ينبع مكان خلف ينبع في هضب اسم بوانة فهذا المكان نذر الرجل ان يذبح فيه وقوله وسن الوسن كل ما يعبد من دون الله يسمى وسن سواء كان صنما سواء كان شجرا سواء كان حجرا سواء كان قبرا اي شيء يعبد من دون الله يسمى وسن ما معنى كلمة عيد العيد اسم لكل ما يعني يعني كل ما يحدث على سبيل الاغتياد يسمى العيد عيدا لأنه يعتاد الاحتفال به في هذا الموعد كل سنة عيد كل شهر كل اسبوع زي الجمعة عيد يأتي كل اسبوع يأتي كل شهر حسب الموعد الذي اعتاده الناس يسمى عيدا فأي شيء يعتاد يسمى عيدا فالاجتماع اجتماع الناس في مكان معين زمان معين على وجه الارتعاد يسمى عيدا لهذا السبب ما المعنى الإجمالي لهذا الحديث المعنى الإجمالي الراوي يذكر أن رجلا نظر نظر يعني ألزن نفسه أن ينحر إذلا في هذا الموضع من الأرض طاعة لله يعني هو قصد أن يعبد الله عز وجل بطريق الناظر وحدد لنفسي ضيق على نفسي فحدد مكانا بعيني فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني انفذ هذا او لا انفذه فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يجيبه استفصل لان في هذا الاستفصال تأسيس للفتوى فاستفصل حتى يؤسس لكتوه صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذا المكان سأله سؤالين السؤال الأول هل في شيء من المعبودات المشركين ضريح مثلا او صنم أو شيء مما يعبده المشركون شجرة مثلا كذية أنواط التي تحدثنا عنها أي شيء يعبد من دون الله في هذا المكان المشركون يعبدونه أو يعظمونه فالرجل قال لا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الآخر فهل هذا المكان مكان يعتاد المشركون أن يجتمعوا فيه وأن ينحروا فيه وأن يؤدوا مناسكهم فالرجو قال لا إذن خال العمل من هذين المحظورين الأول أنه ليس فيه شيء يشرك فيه بالله لأنه لو ذبح في هذا المكان وفي شيء يشرك به مع الله عز وجل كان تشبها بالمشركين حتى ولو لم يكن يقصدوا قصدهم لكن هو شبه ما يفعله المشركون من الأبادات وهذا ممنوع ومحظور الأمر الثاني هل المشركون يجتمعون في هذا المكان اعتيادا لتقوص دينهم فلو كان كذلك وفعل مثلهم لا يعني ارتكب هذا الشبه بأعمال المشركين فلما أجابه بالنافي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنافي إذن خل المكان من المحضورات فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الاسس التي يمنع فيها النذر فضلا ان النذر يمنع في حالتين خالصا اصلا او في بنذرك قال له صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فانه لا وفاء وبين الحلتين اللذين لا وفاء فيهما بالنذر فانه لا وفاء لنذر في معصية والشرك من أكبر المعاصر فالنبي سلم وضع قاعدة عامة كل ما هو معصية يعني إذا من نظر أن يطيع الله فليطيعه كما خصف ومن نظر أن يعصيه فلا يعصي أي معصية نظرت ان تفعل معصية فلا يجوز لك الوفاء بها وأكبر المعاصي الشرك والتشبه بالمشركين أيضا ثم بيّن الحالة الثانية التي لا يجوز الوفاء فيها بالنذر ولا في ما لا يملك ابن ادم يعني نظرت شيء لا تملكه فلا يجوز لك أن توفي نظرت ان تصبح قبل غيرك يملكها غيرك هل هي لك ليست لك فلا يجوز لك أن توفيها بالنظر لأنك لا تملك وهذا هو المعنى الاجمالي لهذا الحديث هل الحديث هذا يناسب الباب نعم انه يناس البدء تماما لان فيه في هذا الحديث المنع من الرفحة في المكان الذي كان فيه وصل من اوثان الجاهلية او فيه عيد من اعياد الجاهلية حتى لو كان هذا العيد قد انتهى. نعم اذا او حتى الصنم ازيل. ننهي هذا الحديث بالفوائد على عجالة لننتهي من الدرس. الفائدة الاولى المنع من الوفاء بالنظر اذا كان في مكان فيه وسن حتى لو ازيل هذا الاسن. ثانيا المنع من الوفاء بالنظر في مكان فيه عيد الجاهلية ولو بعد زواء هذا العيد يعني لا يقال إنه ليس فيه الان لكن كان فيه ثالثا وهذه لمن يريد ان يفتي اذا سؤل عن شيء لابد ان يستفصل عن الاشياء التي توضح تؤسس لهذا لهذه الفتوى فاستفصال المفتي من المستفتي هذا قبل الافتاء قبل ان يفتيه بشيء حتى لا تتداخل الامور آه رابعا آه كل هذا الكلام يصب فيه سد الزرائع سد الزرائع سواء المفضل للشركة أو للمعصية خامسا النهي عن مشابهة المشركين في العبادة وفي العيد حتى لو كان لا يقصد ما يقصد المشركون لكن لا يشابههم ايضا نستفيد من هذا نزفح في المكان الذي يسبح فيه المشركون او يتخذونه ايضا هو معصية الفعل كذاته معصية لأن نفسه قال لا تفعل اذا كان كذا ايضا نستفيد ان النذر المعصية لا يوفى به بقول النبي صلى الله فانه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن اذن فالنذر في المعصية لا يجوز ثامنا النذر فيما لا يملك الانسان لا يجوز تاسعا الوفاء بالنظر إذا خلى من هذين المحظورين واجب عاشرا النظر عبادة فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله تعالى أه ننتهي أه أو نكون بذلك قد انتهينا من هذا الدرس وإن شاء الله في المرة القادمة نتناول بابا جديدا هل هناك من أي سؤال أي استفسار في هذا الدرس جزاكم الله خيرا واقول القول هذا استغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله. مع درسكم